بسم الله الرحمن الرحيم لإله قريش إله رحلة الشتاء والصيف فليعنوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر